هذي كربله جينا وصلناه وصلنا او كل مسارع اهل شفناه هذي هاذي كربله جينا وصناه وصناه كل مسارع اهل شفناه بس ما يوصل بينا الطف تذكرنا الجسوم السائلة دماغ وان عادت علينا وان عادت علينا مصيبة الوليان يوم الهوا تعال الغبره وذكرنا لاكبر اللي طاي اللي طايع على وذكرنا لاكبر اللي طاي على الغبره او شيء في والله وذكرنا جاي اسم العريس والزفة واتفوفة بمسيلة محناغ وبهذا المكاين وبهذا وبهذا المكاين انذبح عبد الله ورقبت بسهم غادر حرم الأرماغ وهاي المشرع وهاي المشرع وهاي المشرع وهاي المشرع ومصرع قمر هاشم وذكرنا السهم لما نعان طفال هاذي كربل ومصرع أبو السجاد وقطعت من حر دايمي الدم ذكرنا و بهذا المكاين انهشم صدر حسين وبهذا المكاين انهشم صدر حسين وبهذا الكتر جثه لقيناها وهنا هجمت الخيال على الأيتام وهنا هجمت الخيال على الأيتام ونار الخيم محد إجوا طفاغ ما ننشى المصيبة ما ننشى المصيبة اللي جرت بالطف أهنت ذبحت وشلون وشلون وشلون إنسان